ايهاك ايهاك والله لن تنال ولاية الله حتى تكون معاملتك له خالصا والله لن تنال ولايةك حتى تترك شعواتك وتصبر على مكرهاتك وتبدن نفسك للفرطاتك إن أقواما أحبهم فأحبوهم واشتاق للطيعهم فاشتاقوا إليه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 وأرواح إخوانه الذين قتلوا معه في حواسل طير خضر ترد الجنة فتأكل من تمارها وتشغط من أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرث الله لأرض من عليها هذا ما تعدو لكل كواب حفير من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب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 ولديناه مزيد في كل يوم للجنان قوافل شهداء راض عنهم العلام ماذا أقول بوص ما قاموا به عجز البيان وجفة الأقلام لله ذر ضياغ من, من أسنا بعضائم الأعمال فيها قاموا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 Wa as-samawati ma qiyyat um bi